الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمة الله عليه وكان المجلس الأول الذي بدأنا به كلاما المصنف رحمه الله تعالى بعد مجلس المقدمات وقفنا فيه عند الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف الدليل والدالي والمستدل ونشرع في هذا المجلس بعون الله من قوله رحمه الله فصل العلم لا يحد في وجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والوالديه وللمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل العلم لا يحد في وجه وهو صفة يميز المتصف بها تميزا جازما مطابقا فلا يدخل إدراك الحواس نعم قال رحمه الله تعالى العلم لا يحد في وجه هذا فصل جعله المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن تعريف العلم والمسائل المتعلقة به والمرادفات كالمعرفة والعلاقة بينهما قال رحمه الله العلم لا يحد في وجه مر بك في المقدمة أن من اصطلاحه رحمه الله تعالى قوله في وجه يشير إلى القول المرجوح والراجح غيره فقوله العلم لا يحد في وجه يعني على المرجوح عنده إلا فالراجح عنده أنه محدود الذين ذهبوا إلى عدم تعريف العلم أنه لا يحد بعض كبار أهل العلم وعلى رأسهم إمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزاري وكذا الفخر الرازي فإن هؤلاء المحققين ذهبوا إلى عدم تعريف العلم وأنه لا يحد وهو القول الذي عده المصنف هنا مرجوحا واذهابوا هؤلاء إلى عدم تعريف العلم إما لأنه عسر والشيء إذا عسر تعريفه امتنع وهذا توجيه الغزالي وشيخه الجويني رحمهما الله وعلل الرازي رحمه الله عدم تعريف العلم بأنه ضروري والضروريات لا تحد وقد أورد الرازي رحمه الله أيضا بعد عدم ذهابه إلى تعريف العلم أورد تقسيما يورد به حد للعلم فعد بعضهم هذا تناقضا منه رحمه الله وهؤلاء لما ذهبوا إلى إن العلم لا يحد قالوا بل هو يميز ببحث ومثال وتقسيم أما الحد المنطقي الذي يرد بجنس وفصل على صناعة الحدود المنطقية فلا يتأتى للعلم وهذه طريقة لأهل العلم في كل شيء إما لعسره أو لشدة وضوحه كما ذهب ابن القيم رحمه الله مثلا في تعريف المحبة فإنه لما تكلم عنها وأورد تعريفات كثيرة قال والشيء إذا بلغ الوضوح التام لا يحتاج إلى حد وربما أتيت تعرف المعرفة فزاده غموضا ويذهب إذن بعضهم إلى امتناع تعريفات بعض الحدود قال رحمه الله العلم لا يحد في وجه أما الأكثر سواء من الحنابلة أو من عموم آئمة المذاهب فيرون تعريف العلم ويوردون له تعريفات كثيرة في كتب الأصول وغيرها قال المصنفون رحمه الله وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا هذا ما أورده ابن حمدان في المقنع واختاره المصنف مرجحا له على غيره من التعريفات الكثيرة ورأى أنه أصح ما يمكن تعريف العلم به صفة يميز المتصف بها المتصف بها يعني ذو العلم يميز بها تمييزا جازما مطابقا فعد العلم إذن في تحديد جنسه أنه صفة من صفات العقلاء من بني آدم وأن العلم إذا حصل عند صاحبه تأتت له صفة يملك معها التمييز الجازم المطابق فاشتمل التعريف على بعض القيود التي يحد بها العلم فيخرج بها ما سواه قال صفة يميز المتصف بها فأول قيود هذا الوصف حصول التمييز به فخرج بذلك الجهل البسيط فإن الجاهل لا يميز والعلم صفة تحمل صاحبها على التمييز ثم هذا التمييز قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وقد يكون قاطعا وقد يكون ظنا فأخرج كل ذلك فقال صفة يميز متصف بها تمييزا جازما مطابقا فقوله تمييزا جازما أخرج ماذا؟ أخرج التمييز غير الجازم وما غير الجازم؟ أخرج بذلك الظن والشك والوهم فالثلاثة وسيأتي ذكرها بعد قليل فإن ذلك يحصل تمييز به لكن لا على سبيل القطع العلم لا يكون علما إلا إذا حصل صاحبه صفة التمييز القاطع الجازم فقوله جازما خرج به الظن والشك والوهم وقوله في البداية صفة يميز المتصف بها أخرجت الجهل البسيط إذا خرج معنا الآن الجهل البسيط وخرج الظن والشك والوهم قوله في آخر لفظة جازما مطابقا مطابقا يعني لما في نفس الأمر فماذا أخرج به أخرج الجهل المركب الذي هو إدراك الأمر على غير وجهه أو هو إن شئت فقول الاعتقاد الخاطئ غير الصواب غير الموافق للواقع وما في نفس الأمر حدبد الحاجب رحمه الله العلم فقال صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيرا واختصر بذلك ومؤدى تعريفه وتعريف ابن حمدان الذي اختاره المصنف واحد قال صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض يوجب التمييز فخرج الجهل البسيط لا يحتمل النقيض أخرج الشك والظن والوهم والجهل المركب لأنه قال لا يحتمل النقيض فلا يحتمل النقيض لا الرجحان والمرجوحية ولا التساوي في الشك ولا الاعتقاد غير الصواب لقوله لا يحتمل النقيض يعني بوافقة الأمر على ما هو عليه إذن قوله رحمه الله صفة يميز متصف بها تمييزا جازما مطابقا نعم فلا يدخل إدراك الحواس لا يدخل إدراك الحواس في ماذا؟ في ماذا لا يدخل؟ لا يدخل في العلم ما يحصل بإدراك الحواس لا يسمى علما ترى الشيء بعينك أو تسمع الصوت بأذنك أو تشم الرائحة بأنفك أو تلمس بيدك إدراك المحسوسات لا يدخل في تعريف العلم قال فلا يدخل إدراك الحواس اختلفوا هل الإدراك بالحواس هل هو من العلم أو لا فيما لا يحتمل النقيضة هل هو من العلم أو لا وأذكر في هذا أقوالا ينسب إلى الأشعري في أول قوليه الإمام أبي الحسن دخول إدراك الحواس في العلم والذي جزم به المصنف ومعتبره اعتبره راجحا عدم دخول إدراك الحواس في مسمى العلم وهذا الذي عليه الأكثر قالوا لأن الحس قد يدرك الشيء على ما هو قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه كالمستدير مستويا والمتحرك ساكنا ونحوهما قد يدرك الحس إدراكا خاطئا فلجواز غلط الحس أخرجوه من العلم فقد تسمع الصوت تظنه مطرا وليس كذلك وقد ترى الشيء السراب تظنه ماء وليس كذلك فلأن الحس قد يدرك الغلط أو قد يخطئ ويجوز ذلك عليه أخرجوه من حد العلم ولم يعتبروا إدراكه يعني المحسوس لم يعتبروه علما فماذا بقي؟ بقي إدراك العقل الاعتقاد الذي مضى تعريفه قبل قليل نعم ويتفاوت كالمعلوم والإيمان هل يتفاوت العلم أم هو شيء واحد في نفسه الذي عليه الأكثر ما ذكره المصنف أن العلم يتفاوت أنا أعلم المسألة وأنت تعلمها هل العلم الحاصل عند زيد وعمر واحد ها هنا قولان وانتبه والفرق بينهما دقيق فمن أهل العلم من يقول العلم في ذاته يتفاوت والعلم ليس شيئا واحدا ومنهم من قال بل هو واحد لكن يتفاوت بمتعلقاته لا في ذاته كيف يعني؟ يعني علمي وعلمك وعلم زيد وعمر بأي مسألة من المسائل والنظر بذلك مثالا مثالا بما يتعلق بفقه الصلاة أو الصيام العلم في ذاته واحد إنما يتفاوت بكثرة المتعلقات يعني ما الذي تعلق علم به من فقه الصلاة وما تعلق به علم زيد من فقه الصلاة أقصد المقصود بالمتعلقات يعني تجاه هذا المعلوم فإنه يتعلق به أمور يعني معرفتك للمسائل بأحكامها ومدى قطعك بالراجح منها في المختلف منها المتعلقات وليس العلم نفسه متفاوت هذا لقولان قال المصنف رحمه الله ويتفاوت وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم أن العلم في ذاته متفاوت وليس شيئا واحدا وبنوا على ذلك مسألة فيما يتعلق بالعقيدة في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوته ما علاقة هذا؟ قالوا لأن الإيمان من قبيل المعلومات لا من قبيل العمل فالعلم الاعتقاد هو علم وليس عملا اعتقاد القلب والذي عليه أهل السنة قاطبة أن الإيمان يتفاوت وأن الإيمان ليس شيئا واحدا يزيد وينقص وإيمان المؤمن الواحد يتفاوت عن إيمان غيره وأهل الإيمان في نسبة إيمان أحدهم ليس سواء فقالوا على ذلك العلم يتفاوت كالمعلوم والإيمان يعني كما يتفاوت المعلوم المعلوم يعني كم, حد كم حظك من علم القرآن من علم الفقه من علم الفرائض من علم النسب كم حظك منه تقول تعلمت الفرائض يتخرج اثنان في قسم واحد في علم شرعي أو غيره ودرس سويا كتابا واحدا عند أستاذ واحد لكن المعلوم الذي حصل عند واحد ليس بالضرورة أن يتساوى مع الآخر فالمعلوم يتفاوت هذا لا إشكال فيه قال العلم في ذاته يتفاوت كما أن المعلوم يتفاوت أردف رحمه الله فقال والإيمان والمسألة المعلومة في العقيدة وخلاف غير أهل السنة فيها إذن القول الآخر غير الذي أشار إليه المصنف أن العلم يتفاوت بكثرة المتعلقات أما في نفسه فلا يتفاوت وهما روايتان يذكرهما الأصحاب لإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن كان الذي عليه الأكثر تفاوت العلم كتفاوت المعلوم اختار إمام الحرمين القول الثاني أن العلم في ذاته لا يتفاوت لكنه بكثرة المتعلقات يكون كذلك هذا تعريف العلم وهذا موقف المصنف ما أشار إليه فيما يدخل فيه وما لا يدخل اعلم رعاك الله أن عددا من العلماء كما فعل القاضي أبو يعلى في العدة وتلميذه أبو الخطاب في التمهيد وكذلك الإمام الباقلاني والجوين أيضا في الورقات أنهم معرفوا العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به وهذا تعريف منتشر بحكم كثرة دراسة الورقات والمتوني المتعلقة بها وهذا تعريف شائع العلم معرفة المعلوم على ما هو به لكن المصنف كما ترى لم يعرج عليه ولا أشار إليه رغم اشتهاره عند الحنابلة وعند غيرهم وانتقدوا على هذا التعريف أمرين مهمين الأول عرفوا العلم بالمعرفة وهما مترادفان واستعمال الترادف في التعاريف غير مرغوب فلا تقول في العلم معرفة اختر جنسا في الحد غير المعرفة حتى تخرج به ولهذا آثرا مصنف تعريف الصفة والأمر الثاني المنتقد يراد للمعلوم في التعريف وهو من جنس المعرف وهذا من الدور الذي يأباه المحققون في صناعة الحدود والتعريفات معرفة العلم على ما هو به نعم ويراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال الراجح أو مرجوح أو مساوي. معدما أتم ذكر تعريف العلم وأنه صفة يحصل للمتصف بها تميز جازم مطابق انتقل إلى إطلاقات العلم لغة واصطلاحا وله عدة إطلاقات يعني استعمالات يطلق مصطلح العلم ويراد به غير الدلالة التي عرفها قبل قلي إذا مضى معك إطلاق من إطلاقات العلم وهو التعريف الاصطلاحي المختار عند المصنف رحمه الله وهو قوله صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا الإطلاق الثاني للعلم مجرد الإدراث هذا إطلاق ثاني للعلم وهو أعم من الأول الأول الراجح الذي صدر به في الفصل قال صفة يحصل للمتصف بها تمييز أو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا وقلنا إن هذا التعريف الذي صدر به الفصل أخرج به الظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل المركب هنا قال يراد به الضمير يعود إلى العلم يراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساور كل ذلك يسمى علما مجرد الإدراك والإدراك درجات إما مع الجزم أو مع غيره فإن كان مع الجزم فهو الإدراك الجازم الذي مر في التعريف قبل قليل وهو واحد من صوره الأربعة أو مع احتمال راجح وهو الظن أو مرجوح وهو الوهم أو مساوين وهو الشك إذا على هذا الإطلاق الثاني كل ذلك يسمى علما سواء حصل المعلوم به عند صاحبه جزما أو مع احتمال والاحتمال سواء كان راجحا أو مرجوحا أو مساويا كل ذلك يسمى علما فجعلوا هذا التعريف واسعا قالوا ودلالة ذلك لغة وشرعا في القرآن يراد به هذا المعنى وأوردوا لذلك مثالا في سورة يوسف عليه السلام وما علمنا عليه من سوء المراد نفي أي إدراك وأن النسوة أثبتنا ليوسف عليه السلام البراءة ما علمنا عليه من سوء المقصود ليس هنا العلم القاطع الجازم أنهم ينفون علم السوء عن يوسف عليه السلام وأنه يبقى المحتمل الظن به شكا أو وهما أو, أو, أو, أو متساويا هم ينفون أي تهمة يمكن أن تكون في حق يوسف عليه السلام فقوله ما علمنا عليه لا يراد العلم القاطع اليقين هنا فقط بل العلم بكل درجات الإدراك التي أشار إليه المصنف هنا إذن هذا الإطلاق الثاني نعم والتصديق قطعيا أو ظنيا هذا الإطلاق الثالث للعلم يراد به التصديق قطعيا كان أو ظنيا التصديق هنا هو قسيم التصور في المدركات لأن إدراك الإنسان للشيء يأتي على رتبتين ودرجتين الرتبة الأولى هي التصورات أن يتصور معنى الشيء وهذا يدخل في الاصطلاح الأسهل والأيسر أنه معرفة معاني المفردات فأقول لك زيد يتصور في ذهنك صورة شخص يسمى زيد أقول لك قلم يتصور في ذهنك صورة القلم كتاب وهكذا هذه تسمى تصورات فإذا أضفت إلى هذا التصور حكما منسوبا إليه أصبح تصديقا فتقول زيد قائم فنسبت القيامة إلى زيد وتقول قلم جديد أو تالف فتنسبه إلى القلم أو تقول كتاب مفتوح فتنسبه إلى الكتاب إذن إدراك المعنى البسيط المفرد يسمى تصورا ونسبة الحكم إليه يسمى تصديقا بأسلوب أيسر إدراك معاني المفردات تصور. وإدراك معاني الجمل تصديقا الجمل سواء كان خبرا ينسب إلى المبتدا مسندا إليه أو كان فعلا وفاعلا ونحو ذلك قال التصديق المقابل للتصور أيضا من إطلاقات العلم أنه يقال على التصديق والتصديق هناك يقابل التصور إذا المدركات إما تصور إما تصديق العلم هنا يرادف أيهما العلم يرادف التصديق طيب ما الذي يقابل أو يرادف التصور المعرفة. إذا إدراكك بالاصطلاح الثاني لمعاني الأشياء تسمى معرفة. إدراكك لمعاني الأشياء منسوبا إليها حكم يسمى علما. إذا تقول هو إما معرفة أو علم. وهذا يقابل التقسيم الثنائي هناك إما تصور وإما تصديق. فالتصور يقابل العلم. تصور. التصور يقابل المعرفة. والتصديق يقابل العلم قال رحمه الله التصديق قطعيا كان أو ظنيا ويضربون لهذا مثالا في مثل قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار هل أرادت الآية أن العلم بإيمان المرأة إذا أسلمت مهاجرة يجب امتحانها المقصود بالعلم هنا هو القاطع الجازم أو يشمل الظن أيضا يشمله وعبر عنه بالعلم وأريد بذلك هذا الاستعمال الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى نعم. ومعنى المعرفة ومعنى المعرفة هذا هو الإطلاق الرابع أنه يطلق العلم مرادفا للمعرفة والمعرفة مرت قبل قليل سيأتي التفريق بينها وبين العلم بعد سطر من إطلاقات العلم أن تكون في مقابل المعرفة والمراد بذلك المرادف لها تماما وأورد لذلك مثالا في قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية لا تعرفهم نحن نعرفهم ففسر العلم بالمعرفة تفسيره ورده السيوطي رحمه الله في الدر المنثور لا تعلمهم نحن نعلمهم أي لا تعرفهم نحن نعرفهم ففسر العلم بالمعرفة فإن قلت لكن بين العلم والمعرفة تفاوت سيأتي ذكره بعد قليل. إنما نتكلم عن الإطلاقات إذن خلاصة هذه الإطلاقات الأربعة كما يلي أولا أن العلم إذا أطدق فالإطلاق الراجح الذي يجعله أهل العلم تعريفا للعلم أنها الصفة التي يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا الإطلاق الثاني أوسع من هذا أن العلم يراد به مجرد الإدراك سواء كان جازما أو مع احتمال الراجح أو مرجوح أو مساوي الإطلاق الثالث للعلم بمعنى التصديق قطعا كان أو ظنا الإطلاق الرابع للعلم المعرفة هذه إطلاقات أربعة حرص المصنف رحمه الله على إيرادها بأنها تأتي مستعملة وتفسر بها النصوص فلا يشكل هذا عليك فإذا وجدت آية أو حديثا فسر العلم فيها بالمعرفة أو بالتصديق الظني لا تقول هذا خلاف تعريف العلم الذي يذكره العلماء إنما هي إطلاقات واستعمالات تريد فحرص على الإشارة إليها رحمة الله عليه نعم ويراد بها وبظن هذه جملة فيها مسألة مستقلة يراد بها وبظن يراد العلم بها ويراد العلم بظن فهمت؟ ويراد بها الآن هو فرغ من إطلاقات العلم آخر إطلاق ماذا قال فيه؟ أن العلم المعرفة يراد بها العكس أن المعرفة تطلق ويراد بها العلم وقبل قليل قال ومعنى المعرفة أن من إطلاقات المعرفة المعرفة الآن عكس من معاني المعرفة العلم يعني ربما أطلقت المعرفة وأريد بها العلم والمسألة الثانية الظن أنه يطلق الظن ويراد به العلم لا الكلام الآن بين العلم والمعرفة وبين العلم والظن وقبل قليل فرغ من إطلاقات العلم وعرفنا الإطلاق الأول الذي هو التعريف الاصطلاحي وصدره ثم قال من تعريفات العلم أو إطلاقاته الإدراك مطلقا جازما أو مع احتمال الراجح ومرجوح ومساوي من إطلاقات العلم التصديق قطعا أو ظنا من إدراكات العلم المعرفة فرغ من هذا ثم أورد لك فائدة تعينك على تفسير بعض النصوص من غير إشكال على التعريف الذي أورده فقال ويراد بها يعني تطلق المعرفة ويراد العلم بها العكس قبل قليل وقال من معاني العلم المعرفة هنا قال من معاني المعرفة إذا جاءتك أنه يراد بها العلم منه مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ما معنى عرفوا هنا؟ علموا فإذا فسرت المعرفة هنا بالعلم هذا إطلاق حرص على إراده لإتمام الفائدة قال وبظن يعني يراد العلم بالظن يأتي الظن في بعض النصوص وليس المراد به الاحتمال الراجح في مقابل المرجوح يأتي الظن في بعض النصوص ويراد به العلم القاطع الجازم اليقيني ومنه قوله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم هل الظن هو الاحتمال الراجح مع وجود مرجوح؟ لا ما معنى يظنون أنهم ملاقو ربهم؟ هم يوقنون يعتقدون جازما ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى وظنوا ما لهم من محيص ما معنى ظنوا هنا؟ فإذا يطلق الظن ويراد به العلم وعلى اختلاف في تفسير بعض الآيات في مثل قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها وإن كان الراجح والصواب الذي ذكره غير واحد أيضا أنه يراد به العلم القاطع إذا إطلاقات العلم أربعة ثم ختم بفائدة في هذا السياق أنه ربما تطلق المعرفة ويراد بها العلم ويطلق الظن ويراد به العلم وسبب اتيانه بالفائدة تعلقها بمعنى العلم أو لفظه فإن جاء لفظه دلك على معانيه وإن جاء لفظ يدل به على العلم وفيه معناه أيضا أورده لك فحصل لك ما يتعلق بالعلم منه إليه سواء من مصطلح العلم وإطلاقه فماذا يدل عليه أو ماذا يطلق من لفظ ليعود إلى معنى العلم فأتى به في هذا السياق كاملا رحمه الله تعالى نعم وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه ومن حيث إنها يقين وظن أعم ما العلاقة بين العلم والمعرفة؟ هل هما مترادفان؟ أو متباينان؟ أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ أحدهما أعم من الآخر؟ أو بينهما عموم وخصوص من وجه؟ هل المعرفة أعم؟ والعلم أخص منها أو العكس العلم أعم والمعرفة أخص هي أوجه عند أهل العلم أورد المصنف هنا العلاقة بين العلم والمعرفة باعتبارات وهذا أقرب إلى تحقيق الصواب قال رحمه الله وهي الضمير يعود إلى المعرفة من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص من العلم هذا جواب إذا سئلت هل العلم أخص أو المعرفة ستقول المعرفة أخص إذا في العلم أعم لكن بأي اعتبار قال من حيث إنها علم مستحدث يعني المعرفة تكون علما حادثا أما العلم فمنه ما هو قديم ومنه ما هو حادث فعلم الله سبحانه قديم معنى القديم هنا الصفة الأزلية التي لم تسبق بعدم ومعنى الحادث العلم الذي جاء بعد عدم بعد جهل أو عدم فإذا سئلت هل المعرفة يمكن أن تكون قديمة الجواب لا المعرفة لا تكون إلا حادثة هي علم مستحدث لكن العلم منه ما هو قديم وهو علم الله سبحانه ومنه ما هو حادث وهو علم المخلوق فإذن أيهما أعم؟ العلم أعم؟ لأن المعرفة أخص منه بهذا الاعتبار النقطة الثانية من حيث إن المعرفة كشاف بعد لبس يعني بعد جهل وبذا بعض الشراح لأن هذا هو عين الأول المذكور قبل قليل حادث وقديم فالمعرفة تكون بعد جهل سابق عليها والعلم أعم من ذلك فقد يكون انكشافا بعد لبس وقد يكون علما قديما أزريا وهو عدم الخالق سبحانه وتعالى فلا يسبقه هذا الوصف فبالتالي ستكون المعرفة هنا أخص من العلم والعلم أعم منها ومن حيث إنها يقين وظن أعم هذا اعتبار آخر ينعكس به ذكر العلاقة بين العلم والمعرفة قال من حيث إن المعرفة تنقسم إلا يقين وظن هي أعم من العلم لأن العلم لا يكون لا يكون إلا يقينا العلم لا يكون ظنا بهذا الاعتبار أيهم أعم المعرفة أعم إذا لو سئلت بين المعرفة والعلم أيهم أعم من الآخر فماذا ستقول تقول المعرفة أعم باعتبار والعلم أعم باعتبار آخر أي الاعتبارين يجعل العلم أعم من المعرفة؟ تقول هو اعتبار قسام المعرفة إلى يقين وظن سيكون العلم أعم منها ستكون هي أعم من العلم والعكس إذا قلت إن المعرفة علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس ستكون أخص من العلم وهكذا هذا على مذهب التفريق بين العلم والمعرفة وأنهما متبايناً هما شيئان بينهما عموم وخصوص وهل العلم أعم له وجه أو المعرفة أعم أيضا لها وجه ومنهم من فرق بين العلم والمعرفة باعتبارات أخرى يطول ذكرها منها ما أوردها بعضهم أن العلم يتعلق بالكليات والمعرفة تتعلق بالجزئيات ومن أهل العلم من رأى عدم التفريق بين العلم والمعرفة وأنهما مترادفان قال القاضي المعرفة ترادف العلم واختاره الطوفي أيضا رحم الله الجميع نعم وتطلق على مجرد التصور فتقابله تطلق يعني المعرفة على مجرد التصور قلنا التصور الذي يراد يقابل التصديق قال تطلق المعرفة على مجرد التصور فتقابله يعني تكون قسيما كما قلنا التصور قسيم التصديق فالمعرفة قسيم العلم المعرفة تقابل التصور في ذلك الاصطلاح الذي هو إدراك معاني الأشياء مفردة فإذا نسب الحكم إليها سمي بالاصطلاح المنطقي تصديقا ويسمى هنا علما إذن هذا أيضا الإطلاقات التي مرت الإشارة إليها قبل قليل نعم وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف نعم ها هنا مسألتان قولاهما علم الله تعالى والله قد أثبت لنفسه سبحانه صفة العلم واسم العليم والعلام جل وعلا وهذان الإسمان وغيرهما تثبت صفة العلم وصفة العلم سبحانه وتعالى من الصفات التي لا يختلف عليها أهل الإسلام فالله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علم الله عز وجل قديم معنى قديم بهذا الاصطلاح المنطقي أيضا أن علمه جل وعلا لم يسبق بعدم ولم يسبق بجهل فالله عز وجل عالم منذ أن قبل أن يخلق الخلق فالله عز وجل عالم وصفته مرتبطة بذاته قال علما ليس ضروريا ولا نظريا لأن علم المخلوق كما سيأتي في آخر جملة في الفصل ينقسم إلى قسمين إما ضروري وإما نظري الضروري الذي يأتي بلا استلال والنظري وعكسه كما سيرد بعد قليل فإذا سئلنا علم الله عز وجل من أي النوعين هل هو ضروري أو نظري الجواب أنه لا يوصف علم الله سبحانه بهذا ولا ذاك وذلك لاختلافه عن علم المخلوق جملة وتفصيلا. فلا يرد عليه تقسيم أنواع علم المخلوق ليس ضروريا ولا نظرية المسألة الثانية لا يوصف بأنه عارف يوصف الله بالعلم وسمى نفسه سبحانه عالما وعليما وعلم الغيوب لكن هل يسمى الله بأنه عارف؟ إن قلت إن العلم يرادف المعرفة فهل يصح لنا أن نصف الله بالمعرفة ويسمى عارفا؟ قال رحمه الله لا يوصف بأنه عارف هل الذي الذي عليه أكثر أهل العلم ولذلك وجوه من الاستدلال أولها أن المعرفة كما تقدم قد تكون علما مستحدثا وانكشافا بعد لبس وهذا منفي في حق الله سبحانه فمن ثم لا يصح وصفه بالعارف الماخذ الثاني أن العلم كما ثبتت به النصوص في إثبات اسم العليم والعلام لم يرد في مقابله وصف المعرفة ولا اسم العارف وباب أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفي فما لم يرد به النص لا يصح إثباته خلافا للكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام الذين انحرفوا إلى التجسيم في الذات الإلهية فإنهم يثبتون صفة المعرفة واسم العارف لله سبحانه وتعالى وذكر أيضا عن بعض أهل العلم وأن المرادب كما يذكر عن القاضي أبي يعلى وأنه ذكر في كتاب المعتمد في أصول الدين قال يجوز وصفه تعالى بأنه عارف عندئذ فيكون هذا مبناه على القول بترادف العلم والمعرفة ولا شك أن القائل بهذا من أهل المعتقد الصحيح لا يريد إلا المعرفة القديمة وليست الحادثة ولا يمكن أن يورد هذا الإطلاق يريد بذلك المعنى يبقى أن تعلم رعاك الله أنه ربما أورد على هذه المسألة استشكان فتعرف جوابه قال لا يوصف الله بأنه عارف طيب فماذا تقول في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك وفيه الجملة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهنا إثبات المعرفة لله فالجواب عنه من وجهه بل من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن اشتقاق الاسم من الفعل على الصحيح ليس لازما فإن الله وصف نفسه سبحانه بأوصاف أو نسب بعض الأفعال إلى ذاته العلي فليس كل صفة يشتق منها الاسم وليس كل فعل ينسب منه إلى الله عز وجل اسم كذلك وهذا باب واسع باب الصفات أوسع فكل اسم يشتمل على صفة وليس العكس ليس كل صفة يشتق منها الاسم لله هذا الجواب الأول الجواب الثاني أن تقول إننا إذا أثبتنا صفة المعرفة لله من هذا الحديث أو من هذه الجملة في الحديث فإنها أيضا من باب الصفات التي تطلق من باب المقابلة في مثل قوله سبحانه ومكروا ومكر الله فهل يقال إن المكر من صفات الله سبحانه؟ الجواب لا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا هل يراد من هذا إثبات صفة الكيد لله سبحانه؟ وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل وأمثال هذا هذه الصفات التي تطلق في باب المقابلة معناها يدرك بالسياق ولا يصح اشتقاق صفة أو إثبات اسم لله سبحانه وتعالى فيها الجواب الثالث يتجه إلى إثبات صحة اللفظة في الحديث واللفظة في سياقات الحديث لا تثبت صحيحة وعندئذ نزول الإشكال عند من يعتمد صحة النص ويتوقف على إثبات هذه اللفظة في جملة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم وعلم المخلوق محدث وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه لما فرغ من الحديث عن علم الله سبحانه ذكر مقابله وهو علم المخلوق قال وهو محدث والمقصود بالمحدث أنه كان بعد عدم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فلما جاء ابن آدم إلى الحياة وتعلم وحصل العلم ووصف به لم يكن علما قديما بل هو علم حادث جاء بعد عدم قال علم المخلوق المحدث ينقسم إلى نوعين ضروري ونظري وهذا تقسيم يشمل علم كل إنسان على الإطلاق لا يخرج منه علم إنسان عن أحد هذين النوعين إما ضروري وإما نظري وهذا أيضا من التقسيم المنطقي الذي جرى عليه اصطلاح المناطق وجرى استعماله الضروري من العلم الذي يعلم من غير نظر من غير دليل من غير تفكر ولا تأمل كتصور معنى النار هذا ضروري وأن النار حار هذا تصديق ضروري أيضا وأن الواحدة نصف الاثنين وأن الجزء أصغر من الكل وهكذا هذه الأشياء التي تعلم يستوي في إدراكها الصغير والكبير والمتعلم والعامي والمثقف والجاهل يستوون في هذا هذا النوع من العلم لا يحتاج إلى دراسة وتعلم ونظر واستدلال ولا تفكر يحصل ضرورة يحصل ضرورة يعني يجد المرء من نفسه إدراك ذلك الشيء من غير تعنن ولا قصد ولا نظر بل يحصل العلم عنده بذلك النوع الثاني من العلم عكسه قال نظري عكسه والمراد بالنظري هنا ما يحتاج إلى نظر ولهذا سمي نظريا يحتاج إلى نظر يعني إعمال فكر والبحث عن الأدلة والاستدلال لها وهذا أيضا باب واسع النظر والدليل والبرهان فإن كان من المفردات والتصورات التي لا تعلم بداهة تطلب بالحدود والتعريفات فيكون هذا من العلم النظري وإن كان من التصديقات التي هي نسبة الأشياء نسبة الأحكام إلى الأشياء ومعرفة ما بينهما من صلة فإن هذا أيضا إذا احتاج إلى دليل وبرهان كان تصديقا وهو من قبيل النظري وليس الضروري فإذا علم ابن آدم إما ضروري وإما نظري وفرق بينهما بأن الضروري يحصل من غير نظر والنظري يحتاج إلى نظر ومنهم من قال الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ما يحتاج إلى مقدمات ونتائج ونظر في دليل يوصلك إلى المطلوب والنظري يطلب بالدليل والمعنى قريب من بعض نعم قال رحمه الله فصل المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أو خلافان يجتمعان ويرتفعان أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة طيب لما فرغ من تعريف العلم وما يتعلق به أورد فصلا لطيفا أيضا باصطلاحات المناطق في إرادة النسبة بين المعلومات المعلوم ما يحصل لابن آدم العلم به يسمى معلوما وخذها باصطلاحها الواسع سواء كان المعلوم هذا قطعيا جازما أو كان ظنيا العلاقة بين معلومين يعني بين شيئين يحصل لك العلم بهما ليس شيئين مجهولان ليس شيئان مجهولين شيئان معلومان عندك فإن العلاقة بين أي شيئين حصل لك العلم بهما لا تخرج عن هذه الأربعة معلومان إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان إلت بأي شيئين وسمهم الآن ستكتشف أن العلاقة بين هذين الاثنين ستقول لي قلم وكتاب حياة وموت هات أي شيئين سماء وأرض سواء كانت محسوسات أو معنويات العلاقة بين أي شيئين لا تخرج عن هذه الأربعة إما نقيضان أو خيافان أو ضدان أو مثلان فرق بينهما من حيث الافتراق والاجتماع قال إما نقيضاني لا يجتمعان ولا يرتفعان يعني معا لا يجتمعان في آن ولا يرتفعان في آن بل إما أن يوجد أحدهما فيفارق الآخر أو العكس قالوا مثل الموت والحياة لأن الشيء إما حي وإما ميت مثل الوجود والعدم الشيء إما موجود وإما معدوم مثل الحركة والسكون الشيء إما متحرك وإما ساكن ما في وسط بينهما هذه الأشياء التي تأتي بهذا المعنى لا تجتمع في محل واحد في آن واحد ولا ترتفع عن الشيء في آن واحد هذا النوع ماذا يسمى؟ النقيضان إذا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان قال أو خلافان المختلفان يجتمعان ويرتفعان هذه علاقة التباين التام التي يمكن اجتماعها في شيء واحد معا ويمكن ارتفاعها أيضا عن الشيء الواحد في آن معا مثل الضحك والمشي يمكن أن يكون الإنسان ماشيا ضاحكا في آن واحد يجتمعان ويمكن أن يرتفع فلا يكون ماشيا ولا يكون ضاحكا هذا ماذا يسمى؟ يسمى الخلافان والأول النقيضان الحركة والبياض هذا من أي نوع؟ هذا من الخلافين لما؟ لأنهما يجتمعان ويرتفعان النوع الثالث ضدان ويقابله المثلان وكلاهما يصدق عليه وصف واحد لا يجتمعان ولكن يرتفعان لا يجتمعان في محل واحد فإذا وجد أحدهما زال الآخر لكن يمكن ارتفاعهما معا في آن واحد قالوا مثل البياض والسواد البياض والسواد ليس نقيضين بل هما ضدان لما؟ هل يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أبيض أسود؟ لا هو إما بياض وإما سواد لكن يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود؟ نعم فإذا هل هما مجتمعان؟ لا لا يجتمعان هل يمكن أن يرتفع معا الجواب نعم هذا الفرق بين الضدين والنقيضين وكثير يطلق الضدين ويريد النقيضين أو يطلق النقيضين ويريد الضدين والفرق بينهما هو من جهة الارتفاع وليس الاجتماع إذا يشترك الضدان والنقيضان في أمر ما هو في عدم الاجتماع النقيضان لا يجتمعان والضدان أيضا لا يجتمعان ويفترقان في ماذا؟ في إمكان الارتفاع في الضدين وعدم إمكانه في النقيضين إذن البياض والسواد هما ضدان لأنهما لا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما معا قال لاختلاف الحقيقة ما السبب الذي جعل الضدين قابلين للارتفاع معا وعدم قابليتهما للاجتماع معا قال السبب اختلاف الحقائق فحقيقة البياض غير حقيقة السواء لماذا قال لاختلاف الحقيقة؟ حتى يورد لك الفرق بين الضدين والمثلين المثلان لو جئت تصفهما ستورد وصف الضدين سواء بسواء المثلان لا يجتمعان ويرتفعان مثل بياض وبياض لو اعطيتك صبغة بيضاء ثم اعطيتك أخرى بيضاء وأردت منك أن تصبغ الورقة بالبياض الأول ثم بالبياض الثاني لا يجتمعان ستجد أن البياض هو البياض لكن يمكن ارتفاع البياض بلون آخر سواد وخضرة وصفرة وحمرى المثلان لا يجتمعان ليش ما يجتمعان؟ لأن الحقيقة واحدة كيف تجتمع مع نفسها؟ فالحقيقة الواحدة لا تجتمع مع ذاتها لكن يمكن ارتفاعها وحلول غيرها محلها إذن وجه الشبه بين الضدين والمثلين هو هذا الوصف ما هو عدم الاجتماع وإمكان الارتفاع وما الفارق بينهما اختلاف الحقائق في الضدين وتساوي الحقيقة في المثلين البياض والبياض مثل ما تقول بشر وإنسان بشر وإنسان هذا من أي نوع هل هما نقيضان؟ لا خلافان لا هل هما ضدان لا هما هما مثلان. فبشر وإنسان وصفال لشيء واحد الحقيقة واحدة فلا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما معا فلا يكون إنسانا بل يكون مخلوقا آخر كذلك لو تقول البر والقمح فإن البر هو القمح وإذا اختلف اللفظ لكن الحقيقة هي لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما معا فلا يكون قمحا بل يكون حبا آخر إذا هذا الإطلاق الذي يحدد النسبة بين المعلومات لا تخرج عن هذه الأربعة نقيضان وضدان وخلافان ومثلان هي علاقة تقارب وتواعد بدرجات متفاوتة كما رأيت ما هو الدليل على هذه القسمة الرباعية قالوا الحصر الاستقراء فإن النسبة بين أي معلومين لا تخرج عن هذه الأربعة بحال. نعم. وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه. يلزم؟ يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكس أو يلزم من وجود كل منهما. نعم. أحسن الله لك. يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى وعكسه. أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه توجد كل مع الأخرى وبدونها طيب كل شيئين حقيقتاهما إما وشرع في التقسيم بعدما فرق من العلاقة بين المعلومين والنسبة بينهما الآن انتقل إلى الحقائق ذاتها وبيان, وبيان العلاقة بينها أيضا قال كل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان أو متباينتان متساويتان التي يأتي منها التماثل قال يلزم من وجود كل منهما وجود الآخر حقيقة البشرية وحقيقة الإنسانية. قال يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى حقيقة البشرية إذا وجدت وجدت مع حقيقة الإنسانية وعكسه إيش يعني عكسه يعني عكسه يلزم من انتفاء إحدى الحقيقتين انتفاء الأخرى. فإذا نفيت عن شيء ما وصف البشرية إذا نفيت عنه وصف إذا إذن الحقيقتان متساويتان ما هما قال ما يلزم من وجود كل منهما وجود الأخرى ويلزم من انتفاء كل منهما انتفاء الأخرى كذلك هذا وصف للحقيقتين المتساويتين يقابلها في الطرف الآخر تماما المتباينتان لا يجتمعان في محل واحد لا يمكن أن يكون الشيء قمحا وذرى في آن واحد حقيقة البر أو القمح تباين حقيقة الذرة لا يمكن أن يكون الشيء قلما كتابا في الوقت نفسه هذه حقائق متباينة يعني مختلفة مثل السواند والبياض حقائق متباينة مختلفة فهذه المتباينات لا تجتمع في محل واحد النوع الثالث قال إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا علاقة العموم الخصوص مثل ما تقول كائن حي وهو ما يعبر عنه المناطق بلفظ الحيوان فيشمل الإنسان والنبات والبهائم فأذ العلاقة عموم وخصوص فإن الإنسان أو الطير أو النبات نوع أخص من جنس الحيوان. فالعلاقة عموم وخصوص وإن قلت أيضا نبات وقمح أو تقول حب وقمح فالحبوب أنواع فيها القمح والشعير والذرة ونحوها فالعلاقة بين هاتين الحقيقتين علاقة عموم وخصوص أحدهما أعم من الآخر مطلقا معنى مطلقا يعني لا يمكن أن يكون العكس فهذا عام يدخل تحته أفراد ومنها الحقيقة المدكورة بينها في العلاقة فحقيقة الإنسانية مع زيد الإنسان أعم يشمل زيدا وعمرا وهندا ودعدا فإذا قلت ما العلاقة بين إنسان وبكر تقول هي علاقة عموم وخصوص توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس فإذا وجد اللفظ الخاص وجد العام مطلقا وليس العكس يعني كلما قلت زيد فزيد إنسان لكن هل يلزم أن يكون كل إنسان هو زيد؟ الجواب لا فالعام يتناول أفراد الخاص فكلما وجد الخاص توجد أفراد الأخرى بلا عكس العلاقة الأخيرة كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخرى كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر فقلت لك العلاقة بين مسلم ورجل هل كل مسلم رجل؟ لا في المسلمين إناث هل كل رجل مسلم؟ الجواب أيضا لا أيهما أعم من الآخر؟ هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه مسلم أعم لأنه يشمل الرجال والنساء وبالعكس إذا جئت إلى رجل هو أعم من حيث إنه مسلم وغير مسلم إذن هذه العلاقة الأخيرة كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من آخر توجد كل مع الأخرى وبدونها فتمكن أن تشترك معه ويمكن أن تنفرد عنها هذا الفصل جاء به المصنف رحمه الله تتمة للحديث عن العلم وتعريفاته انتقل إلى المعلومات والنسبة بينهما نعم قال رحمه الله فصل ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا طيب قبل أن ندخل في التقسيم ما عنه الذكر الحكمي هذا التركيب المنطقي قد يبدو معقدا بعض الشيء ما عنه الذكر الحكمي حتى تفهم الذكر الحكمي أن تذكر حكما فهو حكم مذكور الذكر الحكمي أن تذكر حكما سواء تخبر به تتلفظ أو تتخيله إذن في نفسك معنا هو عبارة عن حكم تذكره في نفسك أو بلسانك هذا الحكم الذي حصل في داخلك تخيلته أو تلفظت به من أين جاء هذا الحكم الذي حصل عندك تلفظت به أو تخيلته من أين جاء جاء من معنى تقرر في داخلك هذا هو ما عنه الذكر الحكمي أي ما ينشأ عنه الذكر الحكمي بعبارة أخرى ستقول كذلك أن تذكر حكما بكلام خبري تتخيله أو تتلفظ به مثل زيد قائم تلفظت بلسانك أو أبقيتها في داخلك أن نسبت زيدا إلى القيام أو نسبت القيام إلى زيد فقد ذكرت حكما هنا ما هو؟ قيام زيد هذا يسمى الذكر الحكمي ما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم هذا الكلام الخبري يقول عضو الدين الإيجي شارح مختصر من الحاجب يقول الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي إذا فهمت هذا وأنه المعنى في النفس الذي ينشأ عنه ها الذكر الحكمي هذا ينقسم إلى الانقسامات التالية إذن يتكلم عن القناعات والأحكام التي تتشكل داخل النفس فتنشأ عنها الأحكام ينشأ عنها الذكر الحكمي هذه ستكون إما علما وإما اعتقادا صحيحا أو اعتقادا فاسدا أو جهلا بسيطا أو جهلا مركبا أو ظنا أو وهما أو شكا إذن هذا دخول مرة أخرى إلى موقف الإنسان وفكره وعقله من القضايا ما موقفه منها إلى أي درجة وقع داخله هذا الموقف من تلك المسائل التي ينشع عنها الذكر الحكمي قال ستنقسم هذه داخل كل إنسان إلى هذه المراتب جزء منها سيكون علما وجزء منها اعتقاد صحيح وبعضها اعتقاد فاسد بعضها شك بعضها وهم بعضها ظن كل ذلك أراد به حصر القسمة الآن في هذه الأنواع السؤال الأول في هذا الفصل لماذا لم يجعل الحكم مولدا للقسمة ليش ما قال الحكم إما أن يتعلق بكذا أو كذا أو كذا ما علقت قسمة بالحكم وما جعلوه مولد القسمة لألا يخر منه الوهم والشك قال بعضهم لأن الوهم والشك لا يتعلق به اعتقاد ولا يتعلق به حكم فحاولوا التحرز من ذلك وأرادوا توسيع الدائرة فقالوا ما عنه الذكر الحكمي نعم إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا والثاني العلم والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا والثاني الاعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد والأول الراجح منه ظن والمرجوح وهم والمساوي شك وقد علمت حدودها طيب معنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا هذه الطريقة في التقسيمات وتوزيع الحدود واستخراجها بناء على هذه التقسيمات طريقة متبعة عند المناطقة واستعملها الأصريون كذلك هذه الطريقة يأتيك بالشيء المنقسم إلى أقسام متعددة وله أفراد فيأتي بتعريف أولي ثم يفرع تفريعات بتقسيمات وكل قسم ما يتفرع عنه أشبه بترسيم شجري لما تخطط لتقسيم شيء ذي أقسام وأنواع وتحت كل نوع أقسام فبدل أن تعرف كل قسم ستكتشف أنك في كل تعريف من هذه الأقسام ستكرر جملة في صدر التعريف لأنها ستعود بمجموع أقسامها إلى أصل واحد قسمت عنه فتجد نفسك في الأخير لا تفرق بين تعريف وتعريف إلا في آخر لفظتين وآخر كلمتين وآخر ثلاث كلمات فإذا قسمت الأشياء إلى خمسة ستة سبعة عشرة أقسام كلها متفرعة عن بعضها الطريقة الأيسر عندهم أن يعمدوا إلى تعريف الأساس ثم يجعلون التفريعات المتفرعة عنها مبنية عليه ويجعل لك استخراج التعريف كما صنع المصنف هنا قال ما عنه الذكر الحكمي إما أن يتعلق أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولى والثاني العلم والأول الذي هو يحتمل متعلقه النقيض إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا فالثاني لاعتقاد والأول الذي يحتمله عند الذاكر إن طابق فصحيح وإلا ففاسق والأول الراجح منه ظن والمرجوح وهم شك قال وقد علمت حدودها طريقة التقسيم هذه سهلة وميسرة قلت لك من جمعي تلك الأنواع مفيدة أيضا في أنك تربط وتضبط العلاقات بين هذه التقسيمات فتبقى ثابتة عندك أقرب إلى الضبط عدم الشك فيها والزوال قال رحمه الله إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا ما عنه الذكر الحكمي كما قلنا هو الأمر الذي في نفسك من إثبات أو نفي فنشأ عندك حكم تجاهه إما أن يتعلق به نقيض له أن يحتمل النقيض أو لا يحتمل فإن لم يحتمل النقيض فهذا ما هو؟ هذا العلم الأمر الذي في نفسك إن لم يحتمل نقيضا إذن هو أمر يقيني جازم عندك فهو العلم فإن لم يكن علما فهو محتمل للنقيض لم يقول هو منتقض هو يحتمل النقيض بوجه معنى قوله احتمل النقيض بوجه يعني بأي صورة كانت سواء كانت احتمالا للنقيض في الخارج في الواقع أو احتمالا للنقيض عندك في نفسك بتقديرك أو محتملا للنقيض عند غيرك بتشكيكك فيما تعتقد كل هذا قال بوجه إذا أي قضية هي في داخلك حكم يعني مثلا وجود الله هذا في داخلك حكم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال الذي عندك هل يتعلق به احتمال نقيض الجواب لا إذن هذا من أي قسم من قسم العلم طيب لو قلت لك أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وإن كان هذا عندك هو المسألة التي ترجح معك وتتعبد الله تعالى بها لكن هل هي من الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل ترددا ولا أو فيها احتمال فيها احتمال حتى لو لم تكن عندك عند غيرك إذا خرجنا من هذا القسم قال رحمه الله إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا فالثاني ما هو الذي لا يحتمل النقيض بوجه العلم فرغنا منه طب عرف العلم لا إذا بهذا التقسيم تقول ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل لا يحتمل النقيض بوجه ما لا في الواقع ولا عندك ولا بالتشكيك سيكون هذا هو العلم بهذا التعريف حتى تخرجه من ألفاظ مصنف بقسمته التي أوردها ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ومعنى بوجه لا في الواقع ولا عندك ولا بتشكيك مشكك طيب قال رحمه الله والأول الذي هو ما يحتمل متعلقه النقيض بوجه الأول إما أن يحتمله عند الذاكر أو لا يحتمله عند الذاكر عند ما من عنده الذكر الحكمي عند صاحبه أو لا, أو لا هذا سيكون عند غيره سيكون واقعا في الخارج أو بتشكيك مشكك قال رحمه الله إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا إذن إن لم يكن هذا الاحتمال احتمال النقيض إن لم يكن عندك بل كان في الخارج قال فالثاني لاعتقاد والاعتقاد إما صحيح وإما فاسد ولهذا قال رحمه الله فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد سيعرف الاعتقاد التالي ما عنه ذكر حكمي يحتمل بلى العلم هو الذي لا يحتمل النقيض الاعتقاد ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيضة عند الذاكر بتشكيك مشكك لأنه ليس بتقديره لنفسه قال أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا والثاني لاعتقاد إذن هو ليس عند الذاكر بتشكيك مشكك لكن متى سيكون اعتقادا صحيحا إن كان مطابقا للواقع فهو مطابق للواقع وإن احتمل النقيض لكن عند غيرك واحتماله عند غيرك هو الخطأ لكن في الأخير هو يحتمل أو لا يحتمل بل لا يحتمل لكنه عندك ليس كذلك فالذي معك اعتقاد صحيح قال والفاسد عكسه ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك ويكون غير مطابق للواقع قال رحمه الله تعالى فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد ثم قال والأول الراجح والأول الراجح منه ظن الأول ما هو لا انفرغنا من العلم قال ما يحتمله عند الذاكر لو قدره احتمال النقيض إما أن يكون عند الذاكر أو بتشكيك مشكك فإن كان عند الذاكر ينقسم إلى إلى ظن ووهم وشك هيركز معي أحيانا لما يحتمل متعلق معتقدك النقيض لكن ليس عندك عند غيرك هذا يخرج إلى الاعتقاد صحيح أو فاسد لكن عندما يقع عندك أنت احتمال النقيض واردا فأنت تعمل بما غرب على ظنك فإن أخذت بالراجح فهو ظن أو بالمرجوح فهو وهم أو تساوى عندك الأمران فهو إذا متى سنقول ظن أو شك أو وهم عندما يكون احتمال متعلق النقيض عندك أنت عند الذاكر قال رحمه الله تعالى والأول يعني ما يحتمله عند الذاكر ما يحتمل النقيض عند الذاكر الراجح منه ظن والمرجوح وهم والمساوي شك سنعرفها كالتالي الظن ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيضة عند الذاكر أيوة بتقديره مع كونه راجحا ومثله ستقول في المرجوح ماذا تقول ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيضة عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا وكذلك ستقول في الشك ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيضة مع تساوي طرفيه عند الذاكري وبهذه القسمة حوالك هذه التفريعات المتعلقة بما عنه الذكر الحكمي قال وقد علمت حدودها التي صغنها واحدا بعد واحد بترتيبها يبقى أن تفهم قوله ما يحتمله عند الذاكري لو قدره هذه اللفظ طرب فيها الشراح لأنها منقولة عن غير واحد ويأتون بها حتى عند ابن الحاجب وغيره قال بعضهم معنى لو قدره إشارة إلى أن الظن اعتقاد بسيط قد لا يخطر نقيضه بالبال للطافته أو لخفائه قد لا يخطر بالبال ولكن ينبغي أن يكون يعني متى نعتبره هنا في التعريف والتقسيم قال لو قدره بمعنى أنه حتى لو لم يكن حاضرا بقوة لكن طالما بقي فيه احتمال يبقيه قائما لو على سبيل الفرضية والتقدير سيدخل معنا في التقسيم والتعريف نعم والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب والبسيط عدم العلم ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد وهو جهول القلب عن, عن معلوم الجهل البسيط والجهل المركب هو المذكور هنا في هذه الجملة الأخيرة في الفصل قال الجهل المركب هو الاعتقاد الفاسد لماذا سمي جهلا مركبا لأنه مركب من شيئين عدم العلم والعلم بخلاف الواقع يعني لو سئل إنسان هل يجوز التيمم عند عدم الماء فإذا قال لا أدري هذا جهل يسمى جهلا بسيطا <تصفيق> لأنه لا يعلم لكنه إذا أفتأ هل يجوز التيمم عند عدم الماء فقال لا ما يجوز حتى لو خرج وقت الصلاة وعليك أن تبحث عن الماء هذا أيضا جهل ويسمى جهلا مركبا مركب من شيئين من عدم علمه فهو لا يعلم جواز التيمم عند عدم الماء ومركب معه افتاؤه بغير علم اعتقاده خلاف الأمر في الواقع حكم الشريعة ما وقف عليه بل اعتقد خلافه يسمى اعتقادا فاسدا وهكذا ستكون في كل قضية وليس المقصود بها مسائل الاعتقاد فقط هم يعبرون عنها بالاعتقاد الفاسد ويسمونه الجهل المركب تصور الشيء على غير هيئته فإن كان عدم تصور للشيء هذا الجهل البسيط ولهذا قال والبسيط عدم العلم انتفاء وإدراك الشيء بالكلية يسمى جهلا بسيطا أيهما أخفوا وطأه البسيط ولا شك لأنه يزول بالعلم والجهل المركب يحتاج إلى أمرين يحتاج أولا إلى إزالة اعتقاده الفاسد أو خطائه المركب ثم يحتاج إلى معرفة الوجه الصحيح أو العلم بالأمر على ما هو عليه قال ومنه سهون وغفلة ونسيان الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الجهل البسيط. منه سهو وغفلة ونسيان. يعني هذا كله يدخل في عداد الجهل بمعنى أن الله عز وجل لما عفا عن الأمة ما جهلت به دخل فيه الساه والغافل والناسي. قال ومنه يعني من الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان. هل هذه مترادفات أو متباينات السهو والغفلة والنسيان مترادفات أو متباينات قال وكلها بمعنى واحد سهو وغفلة ونسيان ومنهم من ذهب إلى التفريق فرأى أن النسيان لا يسمى نسيانا إلا إذا طالت مدته فأما إن تذكر عن قرب فهو سهو أو غفلة ومنهم من قال النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا يعني شيء كنت تعلمه لكن غاب عنك علمه فيسمى نسيانا عدم ذكر ما كان مذكورا وأما السهو فهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا الغفلة عن الشيء سواء كنت تعلمه قبل أو ما علمته بعد فعندئذ فما العلاقة بين السهو والنسيان عموم وخصوص أيهما الأعم السهو والنسيان وأخص منه هذا كله على التفريق بين السهو والنسيان والمصنف مال إلى إلى عدم التفريق قال سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد وهذا الذي عليها معاجم اللغة قال صاحب القاموس سهى في الأمر نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره قال سهى نسي وغفل فعرفها سيان قال الجوهري أيضا في الصحاح السهو الغفلة فلم يفرق بينها وجعلوها شيئا واحدا نعم وهو ذهول القلب عن معلوم نعم ذهول القلب قلت لك من سوى بين السهو والنسيان جعل الذهول فيه هو القاسم المشترك ومنهم من فرق وقد علمت وجه التفريق جعل النسيان في طول المدة فارقا بينه وبين السهو والغفلة ومنهم من قال إن سبقه ذكر فهو نسيان وإن كان أعم من ذلك فهو سهو ومعاجم اللغة تميل إلى التسوية بينهما نعم. قال رحمه الله فصل العقل ما يحصل به الميز وهو غريزة وبعض العلوم الضرورية ومحله القلب وله اتصال بالدماغ ويختلف ما يدرك به لا بالحواس ولا الإحساس فصل تعريف العقل ومحل العقل هذا مما أكثر فيه الناس الكلام في الإسلام وقبل الإسلام ومما تفاوت العلماء في الحديث عن تفاوت كثيرا اختلف علماء الأمة وغيرهم كثيرا في حد العقل ومحل العقل وهذه القضية شغلت الناس كثيرا ولا يزالون يريدون في كتب الأصول هذه القضية ليست من مسائل الأصول لا شك وليست من متعلقات العلم لكنها كما رأيت يريدونها تبعا في المقدمات ما علاقة العقل بما نحن فيه؟ من أين جاء؟ لما تكلم عن العلم والعلم ما الذي حداه إلى الدخول في تعريفه وتقسيمه ودرجاته هذا من أول مجلس لما عرفنا أصول الفقه وتكلمنا على أنه علم من هناك انطلق وتوسع وهكذا يفعلون في هذه المقدمات ويرونها من الحدود التي تعين على بناء تصور مجمل للمسائل التي سيشرعون فيها في تفصيل مسائل العلم قال العقل ما يحصل به الميزو هل العقل جوهر أو هو معنى هل هو ملكة غريزة وفطرة أم شيء مكتسب هل العقل جوهر شيء محسوس أو هو صفة عند ابن آدم هذا تفاوت فيه كثيرا في تحديد العقل في حده في تعريفه تفاوت فيه جدا وستقف على عشرات التعريفات للعقل في كتب العلماء سواء في كتب الوصول أو في غيرها أو حتى في كتب الحدود والتعريفات قال المصنف العقل ما يحصل به للميز ما معنى الميز التمييز وللشافعي رحمه الله قريب منها في الرسالة وأنها آلة التمييز أو نحو هذا قال وهو غريزة في تعريف العقل هو غريزة وبعض العلوم الضرورية أوردها هنا اتجاهان أورد اتجاهين في تعريف العقل فمنهم من قال العقل غريزة ومنهم من قال العقل بعض العلوم الضرورية ما معنى غريزة؟ هذا قول نقله القاضي أبو يعلى في العدة نصا عن الإمام أحمد وساق فيه سند إليه ومشى كثير من الحنابل على تعريف العقل بأنه غريزة وأنه رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله لكن محقق العدة أشار إلى ضعف سند الرواية وأنها ضعيفة جدا لا يثث مثلها رواية عن إمام أحمد في مسألة كهذه وهي أيضا يعني تعريف العقل بأنه غريزة هي قول للحارث المحاسب رحمه الله صاحب أحمد وقرينه وعصريه فإنه عرف العقل بأنه غريزة معنى غريزة يعني شيء خلقه الله وأوجده في ابن آدم في خلقته فهي قضية مغروزة في نفوس البشر ليست مكتسبة ليست يحصلها الناس بعد الولادة قال المعنى الثاني أنها بعض العلوم الضرورية على هذا أكثر أهل العلم في تعريف العقل بأنه بعض العلوم الضرورية وقد يبدو هذا مفارقا هل العلم هو؟ هل العقل هو العلم؟ أو هو آلة العلم؟ أو هو وعاء العلم؟ اليوم عند أهل هذا الجيل يذهب الناس عامة أو يتقرر عندهم فيما درسوا وتعلموا أن العقل وعاء أن العقل آلة أن العقل جهاز وأن العلم هو أحد الأشياء التي تكتسب بالعقل أو تحصل بالعقل أو تجمع بالعقل لكن عندما يعرف الأسبقون العقل بأنه بعض العلوم الضرورية تقف هنا على شيئين الأول أنهم ما قالوا العلوم الضرورية أولا ماذا يقصدون بالضرورة من العلم ما لا يتوقف على نظر واستدلال ولا يحتاج إلى فكر ونظر وتأمل يعني علمك بأن النار حار وأن الثلج بارد وأن الماء مرون وأن الجوع مزعج وكذا وكذا هذه الأشياء يحصل العلم بها ضرورة قالوا بعض العلوم الضرورية هو العقل وعندئذ خرجت العلوم الكسبية ما معنى الكسبية؟ التي تكتسب وتتعلم ويحصلها المرء بالمدارسة والتعليم لماذا أخرج العلوم الكسبية؟ قالوا لأن العاقل يوصف بالعقل مع عدم تعلمه العلوم الكسبية يعني إذا ما تعلم هل تقول هو مجنون ولا تستطيع نفي العقل عنه لعدم تحصيله العلوم الكسبية فأخرجوا العلوم الكسبية فماذا بقي العلوم الضرورية طب ليش ما قالوا العقل هو العلوم الضرورية لا يستطيعون إطلاقها هكذا لأنه سيلزم منها أن لا يسمى العاقل عاقلا إلا إذا استوعب العلوم الضرورية كلها وهذا متعذر ولن يوصف أحد بالعقل إذن فلذلك استدركوا فجعلوا العقل هو بعض العلوم نعم سيكون منتقدا على التعريف ذكر البعضية لأنه في الحدود هذا مرفوض ما هو؟ هو استعمال لفظ يجعل الحدى عائما أو في جهالة أو في شيء غير محدود فبعض ما حد هذا البعض كله أكثره بعضه أقله أدنى حد منه على كل هي مقاربة إذا ليس تعريفا دقيقا لما يقول بعض العلوم الضرورية لأنه لو كان كلها كما قلت لزم انتفاء العقل عن فقد جميعها وعشرات التعريفات ستأتيك في تعريف العقل سوى هذين التعريفين لكن هذا ما عليه كثير من المتقدمين في تعريف العقل بأنه غريزة أو بعض العلوم الضرورية لما نقول الأقدمون يميلون إلى هذا فما الذي استقر عليه المعاصرون الجواب الاستقرار. ولا يزال الناس في خوض شديد في هذا وفي الجملة الآتية محله قال هنا العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ ربط بين قولين هل محل العقل الدماغ أو محله القلب قال محله القلب وله اتصال بالدماغ طيب والأطباء والفلاسفة إيش يقولون يقولون محله الدماغ طيب عندما تقول بل يقول الحنابلة إن الشافعية وحتى الأطباء يقولون محل العقل هو القلب يستدلؤون لهذا بما جاء في بعض آيات القرآن والدلالة فيه ليست قاطعة لكنها دلالة ظاهرة في مثل قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فجعل سبحانه وتعالى محل التعقل للموعظة أي القلب محل التعقل إن في ذلك لذكرى يعني يدركها ويعقلها لمن كان له قلب والمقصود تماما أن التعقل حاصل بالعقل فجعل سبحانه وتعالى ذلك منوطا بالقلب فقالوا هذا دليل على أن العقل محله القلب أوضح من ذلك دلالة وأصرح قوله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها هذا أصرح وهذا متمسك عامة من ذهب إلى أن العقل محله القلب قال هذا واضح وصريح لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قالوا فهذا صريح على أن العقل محله القلب هذا قول مستقل لكن المصنف جمع بينه وبين القول الآخر بهذا الاتصال وهو مسلك بعضهم محله القلب وله اتصال بالدماغ يعني أن القول المفكرة في الإنسان تتصل بالدماغ فيكون لها تأثير بها وليست منفصلة تماما عنها القول الذي يذهب إليه الآخرون وينقله الحنابلة أنه المشهور عن الإمام أحمد أن محل العقل الدماغ وهو القول الآخر الذي يلي القول الأول شهرة وانتشارا إليه أيضا ذهب الحنفية وهو ما يقرره الفلاسفة واختاره الطوف أيضا من الحنابلة ويستدلون على ذلك بأن نسبة العقل إلى الدماغ هي المتقررة عند الناس منذ القدم فلما يقولون فلان رأسه فارغ يعني لا عقل له فيربطون العقل بالدماغ مباشرة ويقول فلان ثقيل الرأس يعني شديد العقل متعقل فيربطون العقل بالرأس فيقولون توارد هذا على ألسنة الناس دلالة على شيء متقرر عندهم وأيضا يجعلون الأمور المحسوسة دليلا فإن الإنسان إذا سقط على رأسه أو ضرب يحصل تأثير العقل بالضرب على الرأس أو تأثر الرأس لأنه محل الدماغ ولا يحصل هذا في موضع آخر فإذا سقط لجنبه أو جرح أو شق بل ربما قطع جسده وعقله لا يزال واعيا فهذا دلالة على ارتباط العقل بالدماغ المصنف رحمه الله ذهب كما ترى إلى التوسط فقال العقل محله القلب ابقاء على دلالة النصوص وعدم تجاوزها قال وله اتصال بالدماغ لا يزال أيضا حتى الطب المعصر يفرقون بين الجهاز العصبي الذي يحصل به الإدراك ويحصل به كثير من العمليات التي تكون داخل الجسم فهذا لا خلاف أن محله الدماغ لكن يبقى الإشكال القوة المفكرة في الإنسان أين تقع التي هي وظيفة العقل لا شك أنك إن نسبته إلى الدماغ حتى الأطباء المعاصر لا يجزمون بهذا تماما الذي يجزمون به هو مقر الجهاز العصبي الذي من وظائفه أو من بعض وظائفه مسألة الإدراك بمستوياتها المختلفة إدراك الإحساس لمسا وشما وذوق ونطقا وكذا وإدراك غيره هل يدخل في الجهاز العصبي يعني لما يحس برودة الشيء أو ألمه أو وخزه أو الشم أو الذوق أو البصر هذه كلها مقرها في الجهاز العصبي هو الدماغ ولا شك وهو نوع من الإدراك لكن هل يدخل فيه إدراك العقل يعني تحليل الأمر والتفكير فيه والنتائج هو أيضا مقر الجهاز العصبي هذا أيضا لا يلزمون به الكتابات في هذا مضطربة والعلم عند الله. قال رحمه الله في آخر جملة في الفصل ويختلف كل مدرك به ما هو يختلف كل مدرك به. دمج المصنف رحمه الله هنا في اختصاره جملة في التحرير الأصل جأت مستقلة في مسألتين فدمج بينهما في عبارة لطيفة ما تجاوز الثلاثة ألف. هاتان مسألتان مختلفتان هل العقل يختلف ويتفاوت أم هو شيء واحد هذه مسألة والمسألة الثانية المدرك بالعقل هل هو شيء واحد أو متفاوت فدمج بين المسألتين وسو بينهما الأولى منهما هل العقل يتفاوت بين الناس أم هو شيء واحد هل العقل بين الناس شيء واحد أم هو متفاوت يعني هل يوجد واحد أعقل من واحد ولا العقل عند العقلاء واحد والذي يتفاوت هو المدرك بالعقل تذكرون في العلم اشقلنا قبل قليل هل العلم يتفاوت او هو واحد ويتفاوت بكثرة المتعلقات هل العقل عند بني آدم واحد فسألك سؤالا هل النظر عند الناس واحد من قال نعم ويقصد عينين في رأس كل الانسان فقد انتقل من السؤال عن النظر الى العين الناظرة لو قلت لك هل الكلام عند الناس واحد إذا قصدت الفم واللسان والأسنان والخلقة غير الاستعمال والنطق وطريقة الاستعمال لهذه الأدوات هل العقل شيء واحد طيب إذا قلت إنه جوهر إذا قلت إنه آلى إذا قلت إنه شيء مخلوق في جوف من آدم فربما قلت إنه شيء واحد قال المصنف رحمه الله يختلف العقل يعني بعض الناس أعقل من بعض خالف ابن عقيل من الحنابلة كما خالفت الأشعرية والمعتزلة في أن العقل شيء واحد الماورد رحمه الله فرق بين العلم عفوا بين العقل الغريزي والعقل التجربي إيش الغريزي المخلوق فطرة في الناس خلقة من الله عز وجل ذهب الماورد رحمه الله إلى أن العقل الغريزي لا يتفاوت شيء واحد ما الذي يتفاوت المكتسب التجربي ولهذا قال بعضهم العلم الغريزي يقف عند سن السابع والعشرين لا ينمو يقف نموه كسائر ما ينمو في الإنسان قال أما العلم التجربي المكتسب فلا حد له وينتهي بالممات يستمر تحصيله باق حتى يبلغ سن الوفاة فيفرقون بين الدرجتين في العقل تقسيم الما رحمه الله العقل إلى غريزي وتجرب وجعل الغريزي هو الشيء الذي لا يتفاوت وجعل العقل التجرب المكتسب هو المتفاوت نزل عليه بعضهم الخلاف فيه ورأى أن خلاف العلماء حول تفاوت العقل أو عدم تفاوت ينبغي أن يكون منزلا على هذين النوعين من العقل ولا يختلف أحد في أن العقل من حيث هو عند الناس متفاوت فبعضهم أعقل من بعض هذه مسألة. فالثانية هل يختلف المدرك بالعقل؟ ما المدرك بالعقل؟ كل المدركات العلم الاعتقاد الصحيح الاعتقاد الفاسد الظن الوهم الشك كل ذلك مدرك بالعقل. هل المدركات بالعقول واحدة؟ الجواب لا. فهذا يحصل التفاوت والاختلاف فيه. دمج المصنف بين المسألتين واختصرهما في جملة واحدة فقط. ويختلف يعني. العقل كالمدرك به يعني كما يختلف المدرك بالعقل فرجح إذن واختار رحمه الله أن العقل يختلف ويتفاوت وأن المدرك بالعقل أيضا يختلف ويتفاوت قال في الجملة الأخيرة لا بالحواس ولا الإحساس أخذها من عبارة القاضي لما قال الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف بخلاف ما يدرك بالعقل مرة أخرى عبارة القاضي الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف ما الإحساس؟ الشعور وما الذي يدرك بالحواس؟ طيب هذه المعقولات تدرك بالحواس آلتك في الحس هي إحساسك مسك للشيء ذوقك نظرك سمعك هذا إحساس منك وما يقع عليه أحد حواسك هو المدرك بالإحساس فأنت أحسست بحرارة النار لما وضعت يدك عليها هذا إحساسك أنت والمدرك عندك الآن بهذا ما هو أن النار حار طيب السؤال هل يتفاوت الحس والمدرك به قال لا بالحواس ولا الإحساس يعني الإحساس كما يقول المصنف هنا لا يختلف والمدرك بالحواس أيضا لا يختلف يعني هل يستوي الناس في إدراك حرارة النار أو يتفاوتون في برودة الثلج ونحو هذا يقول المصنف تبع للقاضي أبي يعلى الحواس لا تختلف ولا المدرك وبها أيضا لا يختلف والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه قال هذا غير صحيح يقول هذا قطع يقول يختلف الإحساس يقول بعض الناس يعني يستطيع أن يشم أو يسمع أو يرى ما لا يشمه أو يسمعه أو يراه غيره وربما تفاوت في الشيء الواحد فتشم الرائحة تراها أطيب ما تكون عندك وعند غيرك تكون مزعجة للغاية فيتفاوت الناس في المدرك بالحواس كما يتفاوتون في الإحساس نفسه ثم المسألة في محصلتها لا تعد أن تكون قضية لا يترتب عليها أمر عملي ذبال، فالاقتصار على ذكر العبارة ومقصود أهل العلم فيها إلى هذا القدر كاف إن شاء الله تعالى قال رحمه الله نعم تفضل. قال رحمه الله فصل الحد لغة المنع واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره وهو أصل كل علم أصل كل وهو أصل كل علم هذا فصل في آخر الفصول في المقدمات قبل أن يدخل المصنف رحمه الله بعدها في تعريف اللغة والصوت واللفظ والوضع والاستعمال وما سيأتينا لاحقا إن شاء الله قال فصل الحد لغة المنع هذا الفصل لتعريف الحد وأقسام الحد وأنواعه وشروطه الحد لغة المنع وسمي الحداد حدادا لأنه يمنع وسمي السور حدا لأنه يمنع وسمي السجان حدادا لأنه يمنع فتعود لفظة الحد ما يشتق منها إلى معنى المنع جاءوا في مسألة التعريفات فسموها حدودا لما لأنها إذا وضعت لمحدود فإنها تمنع من دخول غيره فيه وتمنع من خروج أفراده عنه فسميت الحدود بالمعنى المأخوذ لغة وهو المنع قال اصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره فأنت إذا وضعت حدا لشيء ما كما تضع حدا مثلا للأمر للقرآن بالشريعة أي شيء ستضع له حدا أنت تحيطه بوصف تميزه عن غيره فمن هنا أخذ معنى الحد كأنك تضع لدارك حدا فتبني جدارا أو تصنع بابا أنت في مسألة العلم والاصطلاحات والتعريفات أنت تحيط ما تريد حده بوصف تجعله مميزا له عن غيره قال وهو أصل كل علم هذه عبارة أيضا مأخوذة عن بعض الفقهاء وهو أن الحد أصل العلوم وبه يحصل عند صاحبه إدراك العلم ومن لا يحصل الحدود لا يستقيم له تمام العلم نعم. وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد ويلزم كل من تفى الحد تف المحدود شرط الحدود ثم أعلم رعاك الله أن اعتبارات الحدود وصناعتها وشروطها وتقسيماتها هو مما اعتنى به المناطقة جدا وأوردوه في كتبهم وطبقوا عليه مسائل العلوم في علم العقيدة في علم الأصول في علم التفسير في علم مصطلح الحديث اعتنوا تماما بصناعة الحدود صناعة الحدود في ذاتها أضحف صنعة علمية تكتسب ويعتني به العلماء بجمعها والاشتغال عليها غير أنها طغت وأصبحت في كثير من العلوم مسألة يكثر الخوض فيها والاشتغال بها المبالغة في الحدود والإغراق فيها على نحو طغى على المسألة ذاتها لا شك أنه أمر منتقد يعني مثلا من ينظر إلى إحكام الآمدي أو محصول الرازي وهي من عمد كتب الأصول التي أضحت مدارس أصبحت مسالك تبنى عليها كتب الأصول والاشتغال بها يدرك تماما التوسع الذي حصل فيريدون صفحات متتابعة في حد ما وكل حد يأتي فيرد عليه الانتقاد والنقب والاستدراك ثم تناول حد آخر وما الذي أضافه لفظ وما الذي أخرجه في أمر يطول جدا صناعة الحدود يجعلون لها شروطا بهذه الطريقة لكن حسبك أن تفهم أن صناعة الحدود بهذه الطريقة المنطقية لم تكن دارجة عند المتقدمين ومن وقف مثلا على رسالة الشافعي رحمه الله لا يكاد يجد في الرسالة كاملة حدا بهذه الصناعة المنطقية من أول الكتاب إلى آخره عرف الشافعي البيان عرف النسخ عرف الأمر والنهي ليس التعريف بالحد المنطقي بل بما تحصل به المعاني المقصودة عند القارئ أو عند السامع أشار إلى هذا غير واحد ومنهم ابن القيم ومنهم الشاطبي رحم الله الجميع وهو أن الأصل في التعريفات عند أهل العلوم خاصة وعند البشر عام أنك عندما تعرف شيئا ما لإنسان ما خال الذهن شخص قلت له إذا أتيت الكعبة تطوف سبعة أشوات قال لك ما الكعبة؟ وهو لا يعرفها من قبل خال الذهن قلت له الجمرات في ميناء قال لك ما الجمرات خالي الذهن لا يعرفها من قبل كيف ستعرف له الكعبة أو الجمرات مثلا أو بلدة ما أو مكانا ما أو طعاما ما سميت له فاكهة قال لك ما هذا فجئت تصفها كيف تصفها لخال الذهن أنت تعمد إلى أقرب طريق يحصل به يحصل به عند من تخاطب إدراك ما تريد تقريبه له أما إذا أردت الصناعة المنطقية للحدود فأنت عليك أن تختار في البداية جنس قريبا ثم فصلا ثم تحتاج بعد ذلك إلى احترازات تتمم بها التعريف تكون جامعة مانعة كما يقول المصنف هنا ضرب الشاطبي رحمه الله مثالا بالملائكة قال لو عرفنا الملائكة بأنها خلق نوراني لطيف وبدأ يسوق عبارات يقول أحيانا يكون التعريف أصعب من المعرف تحتاج إلى شرح له حتى يحصل عند المخاطب ما تريد حده له يقول هذا خلاف القصد من التعريفات على كل حال هي صنعة درج عليها الناس فمن المستحسن أن تعرف مرادهم بها قال رحمه الله شرطه يعني الضمير شرط الحد أن يكون مضطردا منعكساً. عرف مضطرد فقال المانع كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع شرط الحد يا إخوة أن يكون جامعاً مانعاً وإن شئت فقل مضطرداً منعكسا ما معنى جامع؟ جامع لأفراد المحدود لا يفوت عنه فرد ما معنى مانع؟ يمنع من دخول غيره فيه هذا الفهم اليسير الواضح والمقصود حتى يكون الحد صحيحا سليما تاما الحد أن يكون سليما صحيحا تاما لابد أن يجمع أفراده لا يخرج منها شيء ويمنع من دخول غير الأفراد في المحدود في الحد هذا معنى جامع ومانع السؤال كيف تقابل الجامع المانع بالمضطرد المنعكس؟ المطرد كلما وجد المحدود كلما وجد المحدود وجد الحد المحدود الذي هو المعرف كلما وجد سينطبق عليه التعريف الحد والمنعكس كلما وجد الحد وجد المحدود وعكس ابن الحاجب عكس ابن الحاجب فقال الجامع هو المطرد والمانع هو المنعكس والخلاف في هذا يسير هم متفقون على الاضطراد والانعكاس لكن هل الاضطراد هو الجمع والانعكاس هو المنع أو بالعكس الذي ذهب إليه المصنف كما قال وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع ومنعكسا وهو الجامع أينما ذهبت لا خلاف، المهم أن تجتمع الصفتان ما هما الجمع والمنع وإن شئت فقل الاضطراد ولنعكس قال ويلزم كل من تف الحد انتفى المحدود الذي جعله لازما هنا جعله ابن الحاجب هو الانعكاس الآن المصنف ما لا إلى أن الاضطراد كلما وجد الحد وجد المحدود ولنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد ثم لازم من هذا الانتفاء الآن الاضطراد والانعكاس تعلقا بالوجود يلزم من ذلك الانتفاء كلما انتفى الحد انتفى المحدود ابن الحاجب جعل هذا اللازم هو معنى الانعكاس فيقول للطرات كلما وجد الحد وجد المحدود والانعكاس ابن الحاجب يقول الانعكاس كلما انتفى الحد انتفى المحدود والأمر أيضا في هذا يسير نعم وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ولذا حد واحد وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد ينقسم الحد إلى حد حقيقي وحد رسمي وربما قالوا الحد بالرسم أو الحد بالحكم يعني أنا لما أسألك ما تعريف الواجب فإذا قلت لي ما يثاب فاعله ويعاقب تاريكه أنت ما عرفت الواجب نفسه أنت أتيت لي بحكمه وهذه طريقة في التعريف إذا في التعريف إما أن تعرف الشيء في حقيقته أو تعرفه بحكمه فإذا قلت لي في تعريف الواجب ما أمر به الشرع أو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما أنتون ماذا عرفت؟ عرفت الواجب نفسه هذا حد وإذا قلت ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا حكم فإذا يقولون الحد إما رسمي وإما حكمي أو ربما قالوا هذا حد وهذا رسم فإذا يفرقون في التعريف قال رحمه الله وهو يعني الحد حقيقي ورسمي وكل منهما تام وناقص الحقيقي ما هو قال إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة إن أنبأ عن ذاتيات المحدود قلت لك ما قلت ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أنت ماذا صنعت؟ أتيت بذاتيات المحدود قلت لك من الإنسان؟ قلت حيوان ناطق أنت أتيت بذاتيات المحدود فأنت لا تأتي بالأوصاف تأتي بالذاتيات الكلية ثم تضيف إليها من الأوصاف ما يكملها قال رحمه الله ولذا حد واحد يعني لا يمكن أن يكون للشيء حد تام إلا واحد طيب إذا قلت لكني أجد لبعض الأمور أكثر من حد سأقول لك ثق تماما إذا طبقت هذه المعايير لن تجد الحد التام منها إلا واحدا يستحيل أن ينطبق أكثر من حد واحد على محدود واحد فالحد التام لا يكون إلا واحدا طيب إذا وجدت جملة من الحدود ستكون ناقصة وإن كانت كما قال هنا هي حدود حقيقية لكن ستكون ناقصة قال وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد قلت لك ما الإنسان قلت حيوان يعني كائن حي إذا عرفته فقط بالفصل دون الجنس أو عرفته بالجنس البعيد تقول الإنسان ناطق هذا ليس تعريفا تاما هو حد حقيقي ناقص وكذلك ستقول في الواجب ما طلب الشرع فعله وتسكت فهذا ليس يكون حدا تاما وسيدخل بعض الأفراد فيه أو يمنع من دخول بعض أفراده من دخول غيره فيه قال إذن هذا الحد الحقيقي ويقابله الرسمي ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب إن كان بخاصة يعني بوصف يخص المحدودة وهم يعرفون التعريف أو يحدون التعريف بجمل وألفاظ اللفظة الأولى في التعريف لا بد أن تكون جنسا ثم فصلا ثم خاصة هذا أيضا كلها مصطلحات منطقية فإذا عرفت في الحد الحقيقي أنت لابد أن تأتي بذاتيات المحدود يعني قلت لك ما الكعبة فقلت هي ما يطوف حوله المسلمون في عمرتهم وحجهم أنت ما عرفت الكعبة نفسها أنت ربطتها بفعل الناس في عبادتهم بها تقول ما يستقبلها المسلمون في صلاتهم يستقبلون عينها أو جهاتها ما عرفت الكعبة لكن لو قلت هو بناء مربع في جداره الشرقي باب فعرفت ذات البناء مكسو بكساء أسود إلى آخره أنت إذا عرفت الذات فهذا حد حقيقي وإذا عرفته بما يتصل به كما قال بخاصة مع جنس قريب أو بها فقط أو مع جنس بعيد فهذا رسم وليس, وليس حدا حقيقيا إذا هي تقسيمات لأنواع الحدود رسمي تام أو ناقص الرسم التام إن كان بخاصة مع جنس قريب تقول في الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاريكه فتأتي بالخاصة التي تخص المحدودة الناقص إن كان بها فقط يعني إن كان بالجنس القريب أو مع جنس بعيد إن كان بالخاصة وحدها من غير جنس فيكون هذا ناقصا أو تستخدم الجنس البعيد فتكون رسمية تامة إذا أتيت بالخاصة مع الجنس القريب فتقول في الإنسان حيوان وتقول في النبات مخلوق فإذا قلت في تعرف الإنسان مخلوق أنت ذهبت من التعريف الجنس القريب إلى الجنس البعيد فإذا قلت في الإنسان مخلوق ناطق استخدمت الخاصة لكن مع جنس بعيد فيكون رسما ناقصا وليس تاما ولفظي إن كان بمرادف بمرادف لفظي إن كان بمرادف الحدود إذا استخدمت فيها المرادفات قلت لك ما زبر قلت الأسد قلت لك ما طما قلت جهنم والعياذ بالله فأنت ماذا فعلت؟ أتيت تعريفا بالمترادفات استخدام التعريف المترادفات تسمى حدودا لفظية نعم ويرد عليه النقد والمعارضة للمنع هذه قضايا جدلية في سياق المناظرة والمجادلة إذا كنت في مقام محاورة مع خصم فإن من الطرق التي يمكن أن تجيب بها في مقام المناظرة والمجادلة استخدام النقض والمعارضة وليس المنع في صياغة الحدود فإذا قلت له ما هو كذا فأتى لك بتعريف وأردت الاعتراض عليه تستخدم النقض والمعارضة ولا تستخدم المنع هذه مصطلحات جدلية وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى لاحقا ما معنى النقض ما معنى المعارضة ولما جاز كلاهما دون المنع نجعل الجملة الأخيرة هذه إن شاء الله مع المجلس المقبل في تعريف المصنف لللغة وما يتعلق بها أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين